قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهم العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملائكة العلاء إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبي إلى آخر ما جاء في هذا السياق الرّباني الكريم هذه الصورة كما تقدم صورة مكية والصور المكية غالبا ما يكون الحديث فيها عن مشرك مكة وكفار العرب الذين صدوا وأعرضوا عن رسالة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وأعلنوا الحرب ضد دعوته بعد أن دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإيمان بالله وعبادته جل وعلا وحده لا شريك له ونبذي وتركي عبادة الأصنام والآلهة الباطلة لأنها لا تجدي ولا تغني عنهم ولا تجلب لهم نفعا ولا تدفع عنهم ضررا ومع كل هذا البلاغ وهذا الإنذار وهذا البيان ما زاد إلا استكبارا وعلوا في الأرض وصدا عن هذه الدعوة بل وإعلان الحرب. على صاحب هذه الرسالة على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بكل ما أتوا من وسائل وقوة ولكن الله سبحانه وتعالى بعلمه وبحكمته وبتقديره وتدبيره كان هو الذي يدافع عن رسوله عليه الصلاة والسلام لأن الله عز وجل ما كلفه بالتبليغ طمأنه وأخبره بأنه سيعصمه من الناس وأنه لا سبيل إلى إذاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فالله ناصره والله حافظه والله عاصمه من كل سوء ومكروه أن يصل إليه عليه الصلاة والسلام ولهذا كان هذا القرآن هو الوسيلة الكبرى والسبب القوي للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا قال الله عز وجل النبي في شأن هذا الكتاب الكريم وجاهدهم به جهاد كبير لأن آيات القرآن لما كانت تنزع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت بمثابة الصاعقة التي تنزل عليهم فتسفه أحلامهم وتكذب أقوالهم وتضعف كيدهم وتجعلهم في مقام أذل لأنه لا يمكن للبشر مهما اجتمعوا ومهما كانت عندهم القوة والبعث فإنهم لن يغلبوا ولن يقهروا ولن يقهر الله سبحانه وتعالى كما قال في هذه الآية وما من إله إلا الله الواحد القهار هنا في هذا السياق جاءت هذه الآيات يخاطب فيها الله عز وجل نبيه الكريم كيف يتعامل مع هؤلاء القوم المعاندين المعرضين المستكبرين فقال الله عز وجل مخاطب النبي الكريم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار الخطاب لا شك هنا للرسول صلى الله عليه وسلم وهو من الله قل أي محمد الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم أي قل لهؤلاء الكفار هؤلاء المشركين من أهل مكة وما جاورها ومن حالفها ومن كان على دينهم الباطل وهذا أكثر قول المفسرين وبعضهم يعمم لأن القاعدة الشرعية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهذه الآيات من سورة صاد وهي سورة المكية لشك أن الخطاب فيها للكفار فهم يدخلون في هذا الخطاب دخول أوليا ولكن هذا لا يمنع أن يكون الخطاب لكل قوم أشبه ما كان عليه كفار مكر من الكفر من الشرك من نقض التوحيد من الدعوة إلى الدين الباطل فكأن هذا الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لكل الكفار في كل زمان ومكان وهذا الأول. لأن اللفظ كما قلنا إذا احتمل أكثر من معنى وهذه المعاني لا تتباين ولا تختلف ولا تتعارض فيما بينها فإنه يحمل على جميع هذه المعنى على هذه المعاني لأن هذا أولى بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى من أن يقصر على بعض المعاني دون الأخرى قل إنما أنا منذر يخبر الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهؤلاء القوم بأن وجوده عليه الصلاة والسلام بينه وإرصال الله عز وجل لهم ولغيرهم لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ليست للعرب خاصة وإنما هي رسالة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ليكون للعالمين نذيرا ولكن بعث فيهم عليه الصلاة والسلام فبين له أنه منذر ومنذر مخد من النظارة وهو الخبر المقرون بتخويف أو يقال الإنذار هو الإعلام المقرون بتخويف فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء لينذر هؤلاء القوم فهو عليه الصلاة والسلام منذر وهو أيضا نذير وهو أيضا بشير وهو أيضا مبشر إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا يبشر المؤمنين وينذر الكافرين ولكن هنا لم يقل قول إنما أنا مبشر وإنما قال أنا منذر لأن المقام هنا مقام التهديد ومخاطبة الكفار فالسياق يقتضي هذا لأن هؤلاء القوم أعنضوا وتجبروا وكفروا وآذوا وبالغوا في صدهم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل به الأمر إلى الاستزاء والسخرية وإذاء من يدخل في هذا الدين ويعبد الله عز وجل وحده فلهذا جاء الخطام من الله سبحانه وتعالى للرسول بأن يقول لهم إنما أنا منذر أي مخوفكم ومرهتبكم من عذاب الله عز وجل ومن سطوة الله عز وجل ومن غضبه أن يحل بكم في الدنيا قبل الآخرة لكن عذاب الآخرة أعظم وأكبر لو كانوا يعلمون كما قال الله عز وجل ولأن الإنذار، إنذار, الرسالة، إنذار الرسالة هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا يقال هنا قل إنما أنا منذر أن المرد به هنا الرسول عليه الصلاة والسلام فهو منذر عليه الصلاة والسلام ينذر ويبشر والدين قام على هذا قام على البشارة وعلى النظام الذي يعمل الصالحات ويخاف ويرهب تأتيه البشرة ويبشر بالعاقبة الحسنى وبالنجاة وبالفوز بالمطلوب وبالمرغوب والنجاة من المرهوب ومن المكروه في الدنيا والآخرة ولكن الذي عصى وتمرد وآثر الكفر على الإيمان فلا شك أن هذا يكون نصيبه هو التخويف والترهيب ولهذا قال قل إنما أنا منذر أي مخوفكم بالله عز وجل ومخوفكم بالمصير والمآب والمرجع الذي تأولون إليه في حياتكم وعند لقاء الله عز وجل يوم القيامة قل إنما أنا منذر فلخص الله سبحانه وتعالى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هنا في النظار وهي ليست كذلك أي ليست رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على النظارة بل عن البشارة أيضا ولكن لما كان المقام مقام تهديد وتخويف حصرها في هذا الذي ذكر قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار هنا الكلام عن التوحيد وعن مقام التوحيد وعن فضل التوحيد يذكرون به لأن أول ما كفر به هؤلاء المشركون هو التوحيد جعلوا مع الله عز وجل آلهة باطلة يعظمونها ويعبدونها ولهذا قال وما من إله هذا من أعظم أنواع الحصر لأنه يتضمن نفي وإثباته النفي المؤكد بحرف من لأنه قال وما من إله لم يقل وما إله إلا الله الواحد القهار لكن أضاف منه ومن هذه نفي مؤكد لأنها حرف جر زائد والزيادة في القرآن هي زيادة في المعنى ولهذا زيادة حرف من هنا جاء لأجل التوكيد لأنه لا يجوز لنا أن نقول أن في القرآن حرف زائد وإن يقول النحويون وأهل الإعراب أنه زائد يعني من حيث الإعراب لكن من حيث المعنى ليس بزائد له معنى هذا المعنى الذي يفيده حرف الجر هنا هو لأجل التأكيد أو التوكيد يعني وما من إله يعني ما يوجد أي إله وهنا قال الإله الإله هو المعبود بحق لكن هو قال ما من إله كأن فيه اعتراف بوجود الآلهة والحقيقة أن هناك آلهة موجودة ولهذا الله سبحانه وتعالى لم ينفي هنا وجود الآلهة فهي موجودة لكن باعتبار من يعبدها لكن هي في الحق وفي أرض الواقع وعند الله سبحانه وتعالى هذه ليست آلهة بل هي آلهة باطلة والباطل ينزل منزلة العدب لكن لما كانوا هم يعتقدون بأنها آلهة وأنها تفعل فعل الإلهة اعتقدها أنها آلهة وأن هذه الأصنام أرباب تنفع وتضر ويتوسل إليها ويدعى إليها ويذبح لها وينذر لها ويتقرب إليها بكل أنواع العبادة الظاهرة والباطنة فقال الله عز وجل لنبيه الكريم وما من إله الإله هو الإله أو الله المعبود بحق ليس هناك إله يعبد بحق إلا الله، ولهذا أحيانا الأسماء لا تغير من حقيقة المسميات. الله سبحانه وتعالى سمى أصنام الكفر بأنها آله، لكن هذا لا يعطيها أن تسميتها الآلهة أنها آله آلهة حقيقية. فأحيانا الأسماء لا تكون صورة معبرة عن حقيقة هذه المسميات. ولهذا الناس كثيراً ما يتلاعبون بالأسماء، وتبقى المسميات هي هي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكون في آخر الزمان قوم يسمون الخمرة بغير اسمها، يعطونها اسم. لكن ما دامها تُسْكِر، فإن هذا الاسم المخترع هذا الاسم الجديد، هذا الاسم. الذي يدل على شيء مباه أو على صفة جميلة لا تغير من حقيقة المسمى ولهذا وجود هذه الآلهة الآن الكثيرة التي يعبدها الناس لا يعطي لها صفة الإله الحق لأنها وإن عبدت فإنها لم تعبد بحق وإنما عبدت بباطل. أما الله سبحانه وتعالى فهو المعبود بحق ولهذا لفظ الإله أو لفظ الله دائما يفيد إذا أردنا أن نعرف نقول ما من معبود بحق هذا هو معنى لا إله إلا الله فأنت لا تقول لا معبود إلا الله لأن غير الله عز وجل معبود أيضا لكن لما تقول لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله عز وجل فأنت تنفي أحقية الانفراد بالعبادة من سوى الله سبحانه وتعالى كل من ليس كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فليس بإله الحق بل هو إله معبود بباطل وهنا قال وما من إله لأن الكلام هنا عن الكفار وما من إله إلا الله الله سبحانه وتعالى الواحد القهار ذكر هنا بعض الأسماء لله عز وجل يعني الذي دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وخوفهم من أجل أنهم كانوا يشركون بالله عز وجل ولا يعترفون له فبين لهم بعض ما يتصف به هذا الإله الحق الذي ينبغي أن يعبد وهذه الصفات التي ذكرها في الله عز وجل وهذه الأسماء وله تدل عظم على صفات ليست موجودة في آلهتهم التي يعبدونها ويظنونها أنها آلهة كالله سبحانه وتعالى تنفع وتضر وتغني وتفقر وتعز وتذل ولهذا قال وما من اله الا الله الواحد القهار فاعطى الصفه الاولى قال الواحد اي واحد لا شريك له في كل شيء لا شريك له في ولا في خلقه ولا في أمره ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله في كل شيء لا شريك له لا ند له لا مثيل له لا نظير له ولم يكن له كفؤا أهد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا ما يدل عليه معنى الواحد فليس هناك آله متعددة وليس هناك إلهين اثنين إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض كما قال الله عز وجل وما من إله إلا الله الواحد والواحد من اسماء الله القهار من اسماء الله عز وجل أنه قهار والقهار كما قال المفسرون وغيرهم هو الغالب أي الذي يقهر غيره وهذه صيغة المبالاة الله عز وجل قاهر بمعنى غالب غالب لغيره لكن هنا لم يقل قاهر وإنما قال قهار قهار هذه إما أن تكون نسبة بمعنى أن القهر صفة لازمة لله عز وجل كسير الصفة الأخرى وإما أن نقول قهار ليست نسبة وإنما هي هذا التضعيف للتكثير يعني لكثرة ما يقهر الله عز وجل من الجبابرة سمي قهار ولكن الأولى أن نقول بهذا وهذا يعني نجمع بينهم كونه سبحانه وتعالى قهار لأنه سبحانه وتعالى له صفة القهر فلا أحد يغلب الله عز وجل والله غالب على أمره ولن يستطيع أحد أن يحول دون ما يريده الله سبحانه وتعالى أو يقهر أمر الله عز وجل أو قدرة الله عز وجل لا أحد يغلب الله عز وجل هذا هو معناه يعني صفة لازمة له وإما أن نقول سمي قهارا لكثرة من يقهر الله عز وجل من الجبابر والكفار لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقهرهم والذي نستفيده من هذه الأسماء أن المؤمن لما يعرى يعلم ويعرف ويدرك أن الله عز وجل بيده القدرة وهو الذي يقهر يخاف من ربه بمعنى أنك أنت مهما حاولت أن تتنصل أو أن تكذب على خلق الله عز وجل وعلى أن تعتدي وتظلم عباد الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يقهرك ويغلبك ولم تستطيع أن تفر من قبرة الله عز وجل ثم أيضا تستفيد من هذا الإسم أن أعداءك الكفار الذين لهم القوة ولهم التمكن لن يستطيعوا أن يقهروا هذا الدين وأن يكمموا أفواه المسلمين أو أن يصدوهم عن دينهم لأنهم مهما كانوا أقياء فإن الله سبحانه وتعالى قاهرهم والله سبحانه وتعالى غالبه وكان حقا عن نصر المؤمنين هذه من الفوائد المسلكية التي نستفيدها لما يذكرون الله سبحانه وتعالى بأسمائه وبصفاته في القرآن الكريم ولهذا لم يخطئ بعض العلماء لما قال أن القرآن كله في اسماء الله وصفاته وهي التي تجعل العبد إن تأمل هذه الأسماء وهذه الصفات زاد الإيمان في قلبه وحركه في قلبه حتى يصير لا يخاف من بأس أحده وإنما يخاف الله سبحانه وتعالى فإن أفضل ما يصل إليه المرء في عبادة الله عز وجل وخوفه من الله دون غيره ولهذا هنا لما كان المقام مقام تخويف وتهديد قال وما من إله إلا الله الواحد القهار أيها الكفار الذين تظنون أنكم قادرون على فعل كل شيء وعلى تكميم فم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قهر دعوته وعلى هزيمة فإنكم لن تستطيعوا أن تصلوا إلى ظفر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن تصدوه عن دعوته. وفعلا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتخوفون في أول الأمر، لا يخرجون من بيوتهم، بل تركوا مكة وخرجوا إلى الحبشة مرتين، وخرجوا بعد ذلك إلى المدينة، ولكن الله سبحانه وتعالى قهر أعدائهم. وأرجعهم إلى مكة وعبدوا الله سبحانه وتعالى وانتشر الإسلام في ربوع الأرض مشرقا ومغربا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز به الإسلام وذلا يذل به الكفر شاء أم أبو كما قال لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار وهذا من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام وصل الإسلام الآن في كل مكان لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بقهره قاهر قوة الكفار المزعومة ولهذا قال هنا وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار هذه الآية أيضا في بيان أسماء الله عز وجل وصفاته في بيان أسمائه الحسنى وصفاته العليا قال رب السماوات والأرض رب هنا بدل بدل عن الله لأنه لما قال الله ذكر له اسمين قال الواحد قهى ثم قال رب السماوات والأرض ويجوز أن نقول رب هنا يعني في إعرابها طبعا بأنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أي الله رب السماوات والأرض السماوات والأرض من أعظم خلق الله عز وجل أعظم من خلق الإنسان مع أن خلق الإنسان عجوبة ومن بدائع صنع الله عز وجل لكن السماوات والأرض أكبر وأعظم شأن من خلق الإنسان لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهذه السماوات والمقصود بالسماوات كل ما علاك وهي سبع سماوات كما جاء في القرآن قال رب السماوات والأرض وكذلك الأرض الأرض سبع أراضي وإن لم يعترف اليوم العلم الحديث بأن الأرض يعني أنه يوجد من الأرض عدد ما يوجد في السماوات القرآن صرح بذلك الله عز وجل خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن في نفس العدد يعني سبع سماوات وسبع عرض هي موجودة فهذه السماوات العظام وهذه الأرض ما أوسعها وما أكبرها الله عز وجل ربها أي مالكها والقائم على شؤونها ومدبر أمرها كل حركة في هذا الكون سواء في الملأ العلوي أو في الملأ السفلي إلا ويصدر عن تدبير الله عز وجل لا يخرج أحد من قدرته وقهره تعالى رب السماوات والأرض فهو ربها لأن من معاني الرب الملك والسيادة والتدبير والملك والتربية هذا كله يُفيده معنى لفظ الرب، فهو رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما. إذن هو رب ثلاث أشياء، هو رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما، أي ما بين السماء والأرض، وهذا أيضاً عالم كبير. السماوات فيها كل شيء. إذا اعتبرنا أن السماء كل ما هو فوق، فقد يدخل فيه الكرسي ويدخل فيه الجنة ويدخل فيه العرش. والأرض أو الأرضين هذه هي كل ما هو موجود في هذه الأرض وما يكون تحتها من خيرات وكنوز ومعادة لأن هذا كله يصدق عليه أنه في الأرض لكن هناك عالم آخر كبير وعريض هذا العالم هو الذي ما بين السماء والأرض وقلنا أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر السماوات والأرض ذكر ما بينهما إذن هنا ذكر الله عز وجل قاسيما للسموات والأرض. مادام كان هناك سماوات وكان أراضي وكان ما بينهما. هذا يدل على ماذا؟ يدل على عرض هذه المخلوقات التي ما بين السماء والأرض. لأن الله عز وجل ذكر ذكرها قاسيما للسموات والأرض. السماء كبيرة والأرض كبيرة. لكن قالوا وما بينهما. إذن يدل على أن ما بين السماء والأرض عالم كبير وعارف. ولا شك أنه يعني إذا رأينا ما بين السماء والأرض نجد أشياء كثيرة عوالم لا تعد ولا تحسن منها الذي يرى ويعرفه الناس وأكثره ربما لا يراه الناس وهو عالم حي يتحرك وقد صخر الله سبحانه واجعل منه أشياء كثيرة لصالح البشر وما زال العلم الحديث يكشف هذه الأشياء وهذا الخطاب وجه لهؤلاء الكفر لو كانوا يعقلون لو كانوا يعقلون وهذا في الحقيقة هو أسلوب في الدعوة أن الإنسان إذا أراد أن يربط الناس بربهم وبخالقهم لابد أن يحدثهم عن قدرته وعن ربوبيته سبحانه وتعالى لهذه الأشياء لأن فطرة الإنسان مهيأة لقبول هذه الأشياء فأنت تذكره بأصل فطرته من الذي خلق السماوات والأرض؟ كما قال الشاعر سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحاري والجبال الرواسية سل الروضة مزدانا سل الظهر والندى سل الليل والإصباح والطير شادية وسل هذه الأرض والسماء وسل, وسل هذه الأنسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد السارية فلو جن هذا الليل وامتد صرمدى فمن غير ربي يرجع الصبح الثانية كل شيء كل ما في الكون يدل على الله سبحانه وتعالى فيعجباً كيف كيف يعصى إله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى دعهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التفكر في مخلوقات الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار هنا أيضاً في هذه الآيات ذكر لبعض أسماء الله عز وجل العزيز من أسماء الله والغفور أو الغفار من أسماء الله العزيز من أسماء الله الحسنى يدل على معنى ويدل على صفة لأن القاعدة عندنا في الشرع وفي العقيدة أن كل اسم يدل على صفا وليس العكس فالصفة لا تدل دائما على اسم فقد تدل وقد لا تدل لكن الاسم من أسماء الله عز وجل دائما يدل على صفة ولهذا إذا قلنا العليم يدل على أن الله متصم بالعلم إذا قلنا بأن الله من أسمائه القدير يدل على أنه قدير وأن له قدرة، لكن خلاف اللي من قال بأن أسماء الله سبحانه وتعالى هي أعلام مجردة ليس لها معنى كما يقول الجهمية، فهذا كان مباطن. كل أسماء الله عز وجل تدل على على صفة أو ربما على أكثر من صفة. هنا قال العزيز، بعض المغسرين قال بأن العزيز هنا بمعنى الغالب. ماخذ ما من من عزة إذا غلبة وصحيحاً أن يقال أن العزيز له معاني وحصر العلماء معنى العزيز في ثلاثة أشياء أن العزيز يكون بمعنى ذو القدر والشرف فصاحب القدر والشرف يقال له ماذا يقال له عزيز ومن معاني العزيز وهو الثاني القهر والغلبة ومن معاني العزيز وهو الثالث أي الذي يمتنع من أن يصله سوء أو مكروه هذا عزيز يعني يمتنع من أن يلحق به سوء أو مكروه ولهذا نقول هنا أن العزة هنا هي عزة القدر والشرف وعزه القهر والغلبة وعزه الامتناع من أن يصله سوء أو مكروه لا يصله ماخذ ما من من ما يقوله العرب أرض عزاز يعني إذا كانت صلبة لا تؤثر فيها الفؤوس فالله سبحانه وتعالى عزيز فهو ذو قدر وشرف، والله سبحانه وتعالى ذو غلبة وقهر لا يغلبه أحد ولا يقهره أحد وهو أيضا يمتنع من أن يصله المكروه أو السوء لا يصله مكروه ولا يصله سوء ولا يلحقه عيب ولا نقص ولا خلل. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار من أسماء الله عز وجل الغفار ومن أسمائه الغفور ومن أسمائه الغافر لكن قال هنا الغفار وهذه صيغة مبالغة يجوز أن نقول انها نسبة بأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الغفار لأن غفران الذنوب هي صيفة لازمة لله عز وجل ويجوز أن نقول الغفار هنا صيغة مبالغة لأنها تفيد كثرة الذنوب التي يغفرها الله عز وجل أو كثرت من يغفر الله عز وجل ذنوبه من الناس ولهذا سمي غفار لكن هنا لابد أن ننبه بعض أهل العلم يذكرون ويقولون أن هذه الأسماء التي تكون بصغة المبالقة مثلاً كالغفار والقهار أنها تفيد يعني الكثرة فيقال غفار لكثرة ما يغفر الله عز وجل من الذنوب أو كثرة من يغفر الله عز وجل من الذنوب للناس لكن ليس هذا دائما صحيح هو صحيح من جهة لكن ليس دائما صحيح لانه يجوز أن نقول أيضا أن غفار هو نسبة أي صفة يتصب بها الله عز وجل كونه غفار ولهذا مثلا أنت إذا جئت إلى قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد بظلام للعبيد بأن الله عز وجل ليس بظالم للعبيد ولكننا نقول بظلام هنا بأن الله عز وجل كثير الظلم فلا ننفي عنه هنا أنه كثير الظلم أنه ليس بكثير الظلم على اعتبار أن بظلام للعبيد صغت مبالغة لأن الظلام هنا بمعنى ظالم والآية تشرح هذا قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة لا يظلم مذقرة وقال وما ربك بظلام للعبيد ولهذا إذا شرحنا ميزان الأسماء مثلا التي هي في ظاهرة صيغة مبالغة فنقول مثلا في القهار أو في الغفار أنها صفة نسبة لازمة لله عز وجل وقد يراد أيضا بها التكثير وعلى هذا تكون مبالغة أو صيغة مبالغة لكثرة من يغفر له من الذنوب أي من الناس وكثرة ما يغفره الله عز وجل من الذنوب رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار هنا أيضا بعد أن علمنا ما معنى العزيز والغفار يزدر بنا أن نفهم شيئا مهما وهو أنه في القرآن الكريم غالبا ما يجمع الله عز وجل بين أسمائه أو بين صفاته هنا جمع بين صفتي العزة وصيفة المغفرة المغفرة سبق وأن ذكرنا معناها لأن المغفرة أو الغفار مأخوذة من المغفر والمغفر هذا هو عبارة عن تلك الخودة كما اسميها الكاسك الذي يضعه المقاتل على رأسه هذا المغفر له فائدة أنه يقي الرأس ويتقي السهام والرماح التي تصله ولهذا قالوا أن المغفرة مأخوذ من هذا المعنى فإذا قلنا أن الله عز وجل يغفر ذنوب عبده معناه أن الله عز وجل يصطر عنه الذنب فلا يكشفه أمام الخلائق يوم القيامة وقد لا يكشفه عنه في الدنيا بل يستره، والأمر الثاني أنه يتجاوز عن عقوبته أو إنزال العقاب به ولهذا أنت لما تقول يا رب اغفرني ما معنى يعني كأنك تطلب من الله عز وجل أن يحقق لك أمرين الأول أن يسطر عنك الذنب فلا, فلا يفضحك الله بين الخلائق يوم القيامة والإنسان لازم يكون يعني مصطور الذنوب ولهذا كان من أكبر الكبائر أن الإنسان إذا كان في الليل يعمل الذنوب ويقوم بالكبائر ثم والله عز وجل يصوره. لكن إذا أصبح يمشي في الناس ويحكي لهم ويقص لهم معصيته التي قام بها في الليل فهذا من شرار الخلق العيد بالله لأن الله عز وجل بات يصره وهو صار وأصبح يكشف ستر الله عز وجل عنه إذن أنت إذا قلت يا رب اغفر لي معناه يا رب استرني فلا تفضحني أمام خلقي لا في الدنيا ولا في الآخرة ثم تجاوز عن عقوبتي أي لا تأخذني بهذا الذنب فتنزل بي العقاب لأني لا أطيقه لا أتحمل العذاب هذا هو معنى المغفرة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الاستغفار، كان يستغفر الله عز وجل في اليوم سبعين مرة وفي بعض الروايات كان يستغفر الله سبحانه وتعالى مئة مرة كان يقول الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه يقولها في اليوم مئة مرة لأن الإنسان إذا غفرت ذنوبه فهو الفائز وهو الناجي لكن هنا الله عز وجل جمع بين العزيز والغفار هذا يفيد معنى ثالث لو ذكر العزيز وأضاف له اسما آخر من جنسه مثلا قال العزيز الغالب مثلا أو عزيز القهار ما كان هناك معنى ثالث إضافة لأن القهار من جنس العزيز ولو قال مثلا الرحيم الغفار أيضا لم يكن معنى آخر إضافة لكن لما قال العزيز ثم قال الغفار فكأنهما صفتان لا يلتقيان، لكن الله عز وجل جمع بينهما ليفيد معنى ثالث ألا وهو لو نعطي مثال مثلا إنسان يسان عنده عزة وقوي وجبار هذا إذا كان عنده هذه القوة وهذه الغلبة يكون بعيدا عن ماذا عن العفو عن الناس لأن الجباروت التي في نفسه والقوة التي يمتلكها تمنعه من أن يكون متسامحا مع الناس غافرا لذنوبهم ولسيئاتهم ما يستطيع ولو قلنا أن هذا الإنسان يتصف بالسماحة والعفو الغالب في من يتصف بهذا أنه لا يكون قادر على العقوبة فهو ربما يغفر ويعفو ويسامح لأجل ضعفه لكن لما يكون الإنسان عنده قوة وهو قادر على أن ينزل العقوبة ولكن مع ذلك يسمح هذا يدل على عظمة ذلك الإنسان أنه له قوة وقادر على أن نزل العقاب ولكن عنده مع ذلك عفو صاحب والله سبحانه وتعالى يتصف بهذين الأمرين فهو لقوته ولعزته قادر على أن يعاقب البشر وأن نزل عليهم عذاب لكنه مع ذلك ماذا؟ مع ذلك كثير العفو عن زلاتهم غفار لذنوبهم متسامح معهم في أعمالهم وأقوالهم وأحواله. وهذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى حكيم، ولهذا أحيانا الله سبحانه وتعالى يقهر وأحيانا يغفر, وأحيانا يغفر وأحيانا يغفر وأحيانا يقهر، ولو عاملهم بالقهر لكان صعبا على الناس، ولو عاملهم بالرحمة والغفران دون القهر ودون وقوع العقاب عليهم وصجرهم لا فسد الناس ولا استصل في هذه الذنوب، فهو سبحانه وتعالى حكيم. عنده عزة وعنده أيضا غفران رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار ثم قال الله عز وجل قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يا محمد قل هو نبأ عظيم النبأ هو الخبر الذي يدل على أمر هام يعني الخبر إذا كان هاما يقال له نبع إذا الخبر هو النبع لكن يقال عن هذا الشيء أنه نبع إذا كان عظيما إذا كان أمره من الأهمية بما كان يقال له نبع ولهذا يوم القيامة الله سبحانه وتعالى سمها النبع قال الله عزوجل عما يتسألون عن النبع العظيم النبع العظيم هو يوم القيامة وهو نبع عظيم لأنه خبر ذو أهمية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 أي أن إرسال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا نبأ عظيم والحقيقة هو نبأ كبير عظيم لأن العرب كانوا يعيشون في ذلك الوقت في جهلية عمياء كانوا في حروب قائمة أهلكت الح... لا لا لا لا الحرثة والزرع وقامت عندهم حروب دامت أكثر من أربعين من سنة ليس لهم قانون وليس لهم نظام وليس لهم شريعة تهذبهم وتبين لهم كيف ينتهجون في هذه الحياة وكيف يتعاملون فيما بينهم كان القهر والحروب والظلم حتى عبر أحد شعرائهم من شعراء الجهلية وهو يذكر يعني طبيعة المستعب في ذلك الوقت قال ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم حتى صار من شعارهم أن الإنسان إذا لم يظلم يظلم, يظلم. إذن لابد أن تظلم حتى لا يظلمك الناس وكان ديدنهم التفاخر والتكبر والغطرسة وفرض الرأي على المستضعفين وعلى الضعفاء كما قال عمرو بن كلثوم ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين إذا بلغ الرضيع لنا في طامن خرت له الجبابرة تساجدين هذا هو المنطق الذي كانوا يحتكيون إليه لكن لما جاء الإسلام نهاهم عن هذه الفواحش وعن عبادة الأصناء كما عبر قائلهم بذلك لما قال جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين فأخرج الناس من الظلمات إلى النور من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام ومن ظلمات الجهيدية إلى أنوار الإسلام وأنوار القرآن والسنة إذن بعتت النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة صلى الله عليه وسلم نبأ عظيم نبأ عظيم كبير وهذا في بعثته بعض الناس لهم مبالغ في الكلام على مولده أكثر من بعثته نعم مولد النبي صلى الله عليه وسلم يشكل حدثا لكن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أكبر وأعظم لأن البعثة جاء بها القرآن وجاء بها الوحي وجاء بها الدين والعجب كيف الناس لا لا لا يحتفلون وهذه ليست دعوة للاحتفال لكن إن كان الاحتفال أول وأصدر أن يحتفل بيوم مبعثه وليس بيوم مولده يوم البعث لأنه جاء بهذا الدين فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحدث الأعظم الكبير ولهذا قال تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون هذا على قول بعض المفسرين ومنهم ابن كثير رحمه الله وبعض العلماء قال قل هو نبأ عظيم المقصود بالنبأ هنا هو القرآن ولهذا من أسماء القرآن النبع وهو عظيم والقرآن وصفه بأنه عظيم وبأنه مجيد وبأنه كريم القرآن وصف بهذه الأوصاب وأوصاب كثيرة وصف بأنه مجيد والمجيد من المجد والمجد والعظمة وصف بأنه عظيم وصف بأنه كريم وكل هذه الأسماء تدل على, على العظمة ولهذا بعض المفسرين قالوا قل هو نبع عظيم المقصود بالنبع هنا هو القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليتلوه وهو ليقرأه على هؤلاء الكفار وعلى غيرهم وأين كان هذا أو هذا فيسلق هذا اللف أي النبع العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسقى على القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالقرآن والقرآن إنما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قل هو النبع عظيم والواجب أن الأمر العظيم والنبع العظيم لابد أن يحتف به وأن يهتم به وأن لا يعرض عنه هذا إخبار من الله إلى الرسول قل أي لهم يا محمد هذا القرآن الذي صدوا عنه واتخذوه سخرية واستهزاء هو نبع عظيم أنتم عنه معرضون وهذا يدل على سفاهة أحلامهم وعلى أنهم لم يكونوا أهلا لتحمل هذه الرسالة قال أنتم عنه معرضون يعني بدل أن تكونوا مرحبين بهذا النبأ العظيم تحملون هذه الرسالة وتعملون بها وتوصلونها إلى الناس وتعلمونها إياها ولكن أنتم أعرضتم والإعراض هو الترك يعني كل الإنسان أعرض بمعنى أنه ترك الشيء وولى عنه وأعطاه ظهره وهذا هو الإعراض وهذا من الكفر لأن الإنسان إذا أعرض عن الحق وأعطاه ظهره هذا يدل على الاستكبار وهو نوع من الكفر لأن من أنواع الكفر كفر الاستكبار وهناك كفر الجحود وهناك كفر النفاق وهناك كفر العناد لكن من أشده كفر الاستكبار يعرف أنه الحق ولكن مع ذلك لا يؤمن ويتكبر كذا يعرفون بأنه حق لأنهم كانوا يعترفون للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمان يعرفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق بأنه أمين عاش فيهم عمر سنين أربعين سنة أربعون سنة عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار ورش ما أحد منهم جرب عليه كذبا يوما حتى قال لهم مرة لما خرج وقال لهم بعد أن أنذرهم يعني ما تظنون لو قلت لكم أن هناك جيشا من الجيوش سوف يغير عليكم الآن أكنتم مصدقي أو كما قال الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما نجرب عليك كذباً ما تقول لنا هو حق في كل شيء لكن لما جاءهم بالقراء قالوا أنت كاذب وقالوا أنت ساحر وقالوا أنت كاهن وقالوا إنما يعلمه بشر هذا شأن الكفار وهذا دليل الإعراب قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون الكلام هنا على ديسان النبي صل الله عليه وسلم ما كان لي من علم يعني النبي صلى الله عليه وسلم لولا الوحي لولا أن الله عز وجل اختاره وصفاه ليكون نبي العالمين ورسول العالمين هو رجل كسائر الناس بشر لا يعلم الغيب لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من من الخير وما مثني السوء فالنبي صل الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولهذا قال وما كان لي من علم بالملائكة الأعلى الملأ الأعلى الملأ الذي فوق وهو علم الملائكة إذ يختصمون فهي إشارة أن الملأ الأعلى وهو ملائكة يختصمون يختصمون في أشياء كثيرة ذكر بعض المفسرين أن اختصاص الملائكة كان فيما ذكره الله عز وجل بعد ذلك يعني بشعن آدم عليه السلام لأن الله عز وجل قبل أن يخلق آدم قال للملائكة إني سأخلق بشرا من طين ولهذا هم كانوا يتكلموا فيما بينهم لما أخبرهم الله عز وجل وتكلم معهم أنه سيخلق بشرا من طين أي عالم غير عالم الملائكة هم قالوا وأجبوا ربهم أتجعلوا فيها من يفسدوا من يفسدوا فيها ويسفوا الدماء أجبهم الله إني أعلم ما لا تعلمون فهم اختصموا في شأن آدم في خلق الله عز وجل آدم وقد يخصمون في أشياء أخرى الذي حققه ابن كثير أن اختصاص الملائكة في هذه الآية هو ما يتعلق بشأن آدم وبعضهم عمم قال الاختصام في كل شيء لأنه ورد في الحديث وهذا منعه ابن كثير وإن قال به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال أن الاختصام لابد أن يعمم يقال في شأن آدم وفي غيره لأنه ورد في الحديث في مسند الإمام أحمد أن الملائكة في حديث الرؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ورأى الملائكة يختصمون في الماء لعله قال ففيما يختصمون قال يختصمون في الكفرات وفي الدر وفي الدراجات والكفرات ما هي هي كثرة الخطأ إلى المساجد وإسقاط الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة هذه كفرات وكانوا أيضا يختصمون في الدراجات درجة الجنة ما هي درجة الجنة قال إطعام الطعام وإفشاء السلام وصلاة بالليل والناسنية فالملائكة قد يختصمون في هذه الأشياء وغيرها من الأمور التي تبت في السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر الأمة بأن الملائكة يضور بينها هذا الحديث يختصمون ليس بمعنى أنهم يتعلون في الأصوات وإنما يقال القوم يختصمون أن يتكلمون في هذه المسائل يريدون أسئلة ويجاب على تلك الأسئلة يريدون أشياء في مسألة ما وأقوال فهم يختصمون في هذه الأشياء يتحاورون ويتكلمون فيها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما كان لي من علم يعني بما يدور في الملائي الأعلى إذ يختصمون يعني وهم يختصمون ما علمت هذا إلا عن طريق الوحي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنا لا أفتر عليكم ولا أدعي علم الغيب وإنما الله عز وجل هو الذي اختارني لهذه الرسالة وهو الذي أوحى إلي بهذا وهو الذي أطلعني على هذه الأشياء التي تكون في المال إلى وفي غير ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مقامه عند الله مقام عظيم مقام عظيم وصل إلى حيث لم يصل إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل كما في حديث الإسرائي والمعراج وهذا شرف للنبي صلى الله عليه وسلم أيما شرف وقدر كبير فمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم وقدر النبي صلى الله عليه وسلم لم يصله أحد من من البشر ولا حتى من الملائكة عند بعض المحققين من العلماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لي من علم بالمالي الأعلى الذي يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبيل إن يوحى إليه يعني هذا الذي أخبركم به وهذا الذي أدعوكم إليه وهذا الذي أنذركم به وهذا الذي أبشركم به هذا مما يوحى إلي أنا لا أختلف ولا أفترق ولا أكذب على الله عز وجل ولا أتي بشيء أزفه إليكم من تلقاء نفسي ومن تلقاء رأي وإجتهادي حتى مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله وأنه موحى إليه من الله أنه لم يتعلم لا القراءة ولا الكتابة هو أمي لا يقرأ ولا يكتب لا يقرأ ولا يكتب ولأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب لقالوا أن القرآن هذا كتبه بيده إذا الرتاب المرطلون كما قال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيابينك إذا الرتاب المرطلون فالنبط والسلم لم يقرأ الكتب السابقة بدليل أن جبريل لما جاء وفاجأه في غار حرع. قال له إقرأ. قال لست بقارئ لست بقار يعني لم يتأني عنا بس أسلم هنا من القراءة يعني قالوا إقراء ونبص كان يعلم القراءة ويعرف يعرف القراءة لكن ما أرد أن يقرأ يعني قاله ما أنا بقارئ أي لا أحسن القراءة لا أعرف هذه القراءة ما سبق لأن قرأت هو الذي بعد في الأميين رسولا منهم النبي الأمي فصفة الأمية صفة شرف في النبي صلى الله عليه وسلم لكن عندنا ليست صفة شرف ولهذا الإنسان لا يفتخر بأنه أمي يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي وأنا أمي هذه صفة صفة شريفة في النبي صلى الله عليه وسلم مثاله مثلا راعي الغنم راعي الغنم عند النبي صلى الله عليه وسلم صفة شريفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟, قال ما من نبي إلا ورع الغنم وقد قالوا من راع الغنم راع الأمم ما من نبي إلا ورع الغنم كل أنبياء راعوا الغنم فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون له من الفضائل مثل ما لسائر الأنبياء وأكثر منهم ولذلك كان أفضلهم لكن قد يكون رعي الغنم بالنسبة لغير الأنبياء ليس بشيء يتنفس فيه الناس ولا يحبونه، ولهذا بعض هذا اعترض على بعض أستيدته وقال له يوما كيف نقول بأن رعي الغنم ليس بعمل شارف كذا قالوا إذن يذهب ورع الغنم، يعني أترك أنت العمل الذي أنت فيه واذهب ورع الغنب وترى الناس كيف يتحدثون نعم هذا في البشر قد يكون فيه امتهاء وفيه شيء من الذلة لكن عند الأنبياء هذه صفة كمال وصفة شرف ولهذا قال إن يوحى إلي النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إلي ولهذا قال إنه إلا وحي يوحى ولهذا قال العلماء كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل في إطار الدين وفي إطار الشرع فهو من الله سبحانه وتعالى ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه دخل يعني اجتهاد من تلقاء نفسه أو رأي اللهم إلا إذا كان الأمر متعلق بشؤون الدنيا لهذا لما جاءت مسألة تعبير النخل قال أنتم أعلموا بشؤون دنيا لكن في أمور التشريع في أمور العقيدة في أمور الإحكام في أمور العبادات كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وصحت النسبة إليه فهو كلام حق لأنه مما يُحَى إليه ولهذا العلماء دائما يقولون أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله ومن حكم السنة فقد حكم الكتاب ومن قال أنا لا أحكم إلا القرآن وأطرق السنة نقول أنت لم تحكم القرآن لم تحكم القرآن ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة التي في صورة النساء فإني اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنت تؤمنون بالله واليوم الآخر قال العلم رد إلى الله ورد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرد إلى شخصه لما كان حيا والرد إلى سنته ميتا يعني بعد ما ماته فهو أن يرد الإنسان إلى السنة فهذا هو الذي يطرد ويزيل الخلاف إذا وقع بين المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من الله عز وجل ولهذا قال العلماء أن السنة وحي السنة وحي، ولهذا هنقول مثلاً في في الوحي لما يتكلم العلماء عن التشريع مصادر التشريع مصادر تشييع الإسلام يقولون هي كثيرة منها القرآن والسنة والإجماع والقياس ثم تأتي المصادر الأخرى الفرعية، لكن لما يرتبون يقول القرآن والسنة يقول العلماء هذا من حيث الترتيب يقول القرآن ثم السنة ولكن من حيث ال من حيث المصدر في القرآن والسنة شيء واحد. لأن أحيانا قد تجد بعض الأحكام لا تجدها في القرآن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رد على أولئك القوم الذين يقولون كما قال يوشك أحدكم جالس على آريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذنا وما لم نجد لم نأخذ ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه ويقصد السنة ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه ليس لا يرى عن السنة لأنه بدون السنة وبدون كلامنا صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفهم القرآن ولا يمكن أن يعمل بالقرآن ولا يمكن أن يكون المسلم مسلما ولو كان يصدق بالقرآن لكن للأسف الشديد اليوم توجد دعوات مضللة من بعض الناس الذين يريدون أن يظهرون اهتماما بالغا وزائدا عن سائر المسلمين باهتماما بالقرآن الكريم ولا كلام لهم إلا عن القرآن نعم هذا شيء عظيم لكن إذا كان هذا في مقابل ازدراء السنة والحط من شأن السنة وعدم الاتفاة إليها فهذه دعوة باطلة وهذا انحراف خطير في تقسيم دين الله تبارك وتعالى ما تستطيع أن تعبد الله عز وجل بالقرآن فقط لا بد لك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد لك أنت إذا جئت للصلاة هل تستطيع أن تصلت بما ثبت في القرآن القرآن بينا أوقات الصلاة وبينا عدد الصلوات أقم الصلاة لديلك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهولا وبينا لك أيضا بأن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجولكم إلى الكعبين لكن ما كان بعد هذا ماذا لابد أن تأخذ من السنة من علمك أن الصلاة تحرمها التكبير هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ من بين لك أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة؟ هل القرآن أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذ النبي صلى الله عليه وسلم. وما يقال في الصلاة يقال في الزكاة ويقال في الصوم ويقال في الحج ويقال في سائر العبادات. <تصفيق> شدوا الدهان. إذن نكمل هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى قل إنما إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين يعني كل هذا الوحي الذي أوحى الله عز وجل به إلي وهو صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل كما أوحي إلى الذين من قبله أو الله عز وجل إليه هذا الأمر في الحقيقة ليس بمستغرب وإن كان هم قد استغربوه، كما قال الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ووحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وإيوب ويونس وهارون وسليمان وأتي إلى داود زابورا هذا الأمر لم يكن فيه النبط والسلام الأول كان فيه آخرا نعم ولم يكن فيه الأول ولهذا قال يعني كيف تستغربون؟ أن جئتكم بهذا الوحي وبلغتكم إن يوحى إلي إلا أنما أنا النذير المبين وأنا وظيفتي ومهمتي في هذا الوحي أن أنذركم نذير والنذير كما قلنا هو المخوف أو المعلم أو الإعلام المقرون بتخويف أنذركم كما قال الله لأنذركم به ومن بلغ أنذركم بهذا القرآن ومن بلغ لأن من رسالة الأنبياء ومن صفات الأنبياء هي البلاغ كل نبي قد بلغ بلغ البلاغ المبين الظاهر فالنبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما أخى الله عز وجل إليه أو الغاية من هذا الوحي أن يوصله إلى الناس أن يوصله إلى الناس أن يبلغه للناس ولهذا قد إلا أنه كأنه جعل مهمته في هذا الوحي هو الإنذار وهؤلاء الكفار حقيق بهم هذا لأنهم لا يطمئنون ولا يرضون بالتبشير لأنهم لا يؤمنون ولهذا كان في حقهم التخويف والإنذار أولى من البشارة والتبشير إلا أنما أنا نذير في الآية الأولى قال إنما أنا منذر وهنا قال أنا نذير وبنفس المعنى مخوف لهم قال مبين مبين يفهم منها معنى يد إما أن يقال مبين بمعنى بي يعني أنا نذير وعملي ظاهر لا يحتاج إلى تبيين أو إلى شرح نذير فالذي مثلاً يعرف عند الناس بأنه يخوف أو يبشر الناس تعرفه يعني يصير عمله واضحاً فكأنه قال أنا نذير مبين أي بين لا يأتي لكم بأشياء أخرى وإنما كأن رسالة حصرت بهذا ومعلم أن النساء النفس والسلام لم تحصر في النظارة فقط كما قلنا. ولكن هنا ما دام المقام هو مقام الحديث عن الكفار وتهديدهم استعمل هنا نفط النظارة فقال إلا إنما أنا نذير مبين إذا قلنا المبين يفهم منها أني نذير مبين ظاهر في عملي وإما أن يقال مبين بمعنى مظهر أي مبين يعني لست فقط أخوفكم وأرهبكم وأنذركم لكن أخوفكم مع تبيين أظهر لكم بعض الحقائق بعض الأشياء التي ترونها علامات أدلة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمسرع بعد الكفار كما قال تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر هذه الأية من سورة القمر قال العلماء نزلت في شأن من قتل في غزوة بدر من هؤلاء الجباب الكفار الذين كانوا معاندين للنبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوه من مكة، فأخبرهم بأنهم سوف يهزمون وينهزمون ويحق بهم الوقت والمكر السيء، ووقد وقع لهم، يعني أنبي صلى الله عليه وسلم لما خوفهم أظهر لهم ما سيحقهم، ما سيحقهم في الدنيا وما يحقهم أرض في الآخرة، لأنه في الآخرة سيتذكرون هذا بأن رسول الله ببينا لهم بأنهم سيصرون إلى هذا المصير وإلى هذا المآب إلى شر منقلب وإلى سوء مصير وإلى البلاء والعذاب الأليم الذي يلقونه يوم القيامة إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين ثم قال الله عز وجل قال إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا, إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين إلى آخر الآيات هذا إن شاء الله تعالى نرجئه إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى والله نسأل أن يبارك لنا في هذا القرآن العظيم وأن ينفعنا وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وصلى الله وسلم مبارك عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتب إليك